صبحت زي ما العدل فيها بليل. الناس صبحت كالطيابة على الطعيف بيت قيل زي غدا والعدل فيها غليل Did that. He had, he had, he is his dear. We do not separate. We are I'm gonna So.